وَلا اُضِلَّنَّهُمْ وَلا أُمَنِّيَنَّهُمْ يَنهَوْنَ وَلا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آذانَ لَنعَامٍ, آذان لنعام فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا